الحمد لله الذي ينتخل صاحبتي ولم يكن له ولد أم الحمد لله لذلك أن تقسم الأرزاق فما من دسته أحد وأشهد أنه لا من الله الله وقال الله السلام. السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلاما اسكى من المسك والعكة العسل. وأبقى من الفجر. وأبقى الماء مال الغمان. السلام عليكم سلاما ثابتا ثبات مبادئنا. صديقا صدقا صدقا ايمانكم وصدقا صدقا معتقدكم. نسأل الله وتبارك وتعالى في تلك الساعة الطيبة من البركة. أن ينصر اللينا بعين اللينا والله وأن يدخل عظيم شربنا في عظيم عفو. ولا يحلمنا في نحن نسوف معين لنا. وأن ينفق من وصيرنا. وأن لقدنا علينا الله. أيضا احبا التفاضل كان يشرفنا ويسحل قلوبنا ونشرح صدورنا ويقروا عيوننا أن يكون معنا محتاج ربوسينا. ويستاجونا الذي تعلمنا منه الأدب. وتعلم منه العلم. فضيلة الشيخ محمد النشاء. دعونا. فلذبا دعوه. فنصر الله تبرك ولكننا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن الشيخ محمد نحن نحن نحن نحن نحن نحن الله نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن صلى الله وسلم وبارك على رضي الله صلّى على على الى الدين على في بيوت Olha como يخشى فيها الله عز وجل في بيوت في هذه البيوت يعني ذات الزركات في بيوت أذي الله ان ترفع. المسجد يعني في وسط المسجد ف <تصفيق> famous You say, look, I'm يعني saying I I <laughs> Amén Sağ olabilen ne يكون التبكير. يكون ايه? التبكير. النبي صلى الله عليه <تصفيق> بيت مهره الاسبوع مش عايزين بس ان هم يعني خلاص يوم يوم السبت معنا ان شاء الله ورحمه الله تعالى الشيخ محمد البشاش ويوم الاحد ان شاء الله في مسجد عمر الفاروق عارفين ده بعد المساء عمر الفاروق عندنا اربع مشايخ كل يوم حد يعني اربع شيوخ بيقضوا في الشر يعني كلما ذهبت الى مسجد عمر يوم حد هتبدا شي غير الشيخ اللي شفته الاسبوع اللي فات ويوم الاثنين درس الشيطان الله يقول ان الله الله في العقيدة الله في ان الله يقول ان في ان الله الاثنين ان شاء الله الله يقول ان ويوم الثلاثاء ده يوم يقول ان الله في بعض المساجد دروس يوم يوم احنا بنقضى فيه في, في المساجد وان شاء الله اكيد هذا المسجد سيكون له حظ وافر شاء الله يوم الثلاثاء دكتور سامي البوري مسجد الرحمه ايه, ايه اللي جاي يوم طبعا من ان شاء الله من الله تبارك وتعالى غدا او يوم شكرا فعلا تلي جميل هاقول هاقول لدينا وضع كلنا موتش <تصفيق> في واحدة شاهد محمد طفل حولي 70 جنيه ده ممكن ما سألو يخلو مصروف جنيه نص جنيه طفل صغير تخيلنا مصروف صغير يحولي 70 جنيه. يعني لو يحتفل في جنيه يورد يحولش فى 70 جنيه اليوم ألي ها بشه بقى ايه مجرد فامع المعيب قاله ايه بنت الساعة اللي انت بتشتغلها في شوق بتاخد عليها كم من جليه في الساعة قاله طيب ها انت 30 جليلين جليلين بعطيه 100 جنيه لوالده قال له بص دول ساعه اللي انت بتكسبها في الشغل بقولك استنى نفسي اتكلم معاه نفسي اتكلم معاه واديله حق ساعه انتبه ان شاء الله ربنا يكرمك لو خد جنيه ورجعه ده عايز اقول في ناس كتير جدا مشغولين ومضغوطين ولا اعمل موقف محمد ما شاء شيء سيديدين بسم الله الرحيم. ما عاليش معالي في ايه? <تبالك> مية لو انت مية. مجرد بس المسجد. يقول بس بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى تخديها سالة وانت في شغل كوانا على واحد كل واحد إن جاء الله في المسؤول الله عز وجل أن يجعل فتح لفتحه المسؤول الغارة يجعله الله المأمين أقول لكم شميعاً عزال الله منكم وأسعد وشرح الله خيراً على حسن إجتماعيكم والله يبني في لائفت لكم فأعزنا أقول لكم حقاً بأننا بكنا نقول الله مساعدك الشيء محمد استرشال بسم الله عايزين حضرتك كان الله بسم الله اصل المقصود بالثالث فعال وعلى مصب التسليم قول الصدر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس صلى الله عليه وسلم. كما في الصحيحين الهديث يأتي من المال ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على خوان وططط. خوان وططط. يعني عصر قريزة. ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على خوان وططط. قيل الناس. فهل كيف كان يجلس? قال انا تجلسوا على السفر. السفر No sabe que vamos a على في, في سنه ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما انا, أنا عبد اكل كما يقول العبد واجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وسلم وجدت الاسراء والمعراج لما But if you listen to me, I'll